لأ لآية القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإراصا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا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 هُنَّ أَن يَتَّقُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمَّن أم أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَاذِلِ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فَانْهَارَ بِهِ فِي النَّارِ جَهَنَّمَ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 وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنسان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 أئِي يستغفرون المشركين ولو كانوا لقربا ولو كانوا لقربا من بعد ما تبين لهم من بعد ما تبين لهم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 لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق ثم تاب عليهم إنّه بهم رأف الرحم و على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت و ضاقت عليهم så må vänna alla med Allah, inte någon بأجل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأفسهم عن نفسهم ذلك بأن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 أنفقوا أنا فقت صغيرته ولا كبيرا ولا يقطعون عاديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله ليجزيهم الله وأحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون ليانثروا كان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 هم يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إلَى بَعْضٍ أَلِيرَاقٌ مِنْ أَحَدِ ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقرون لقد جاءكم رسول من أفسكم عزيز عليهم عن التم حريص عليكم بالمؤمن رؤوف الرحيم يا تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو لا اله الا هو علي توكلت علي توكلت وهو رب العرش العظيم